والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد اخبر ان من هاجد به من رفع شهوته فلم يجد لها تصريف فعليه بالصوم وعليه ان يحجز بصره عن التطلع الى الحرام واما ان يسير في طريق الحرام سيرا حثيثا ويرجل فيه كل غال وثمين ثم يمني نفسه. لان يعود سليما فهيات هيات على المرء ان يكون واعيا وان يعلم ان مجرد النظر والتطلع في وجوه المؤنسات ممن يعكف شباب المسلمين الا من رحم الله لياليهم بل وشيبهم ايضا يعكفون الا من رحم الله على النظر الى وجوههن وابدانهن انها قالت اللهم لا تمت حتى ينظر في وجوه في وجوه لا في ابدان ولا فروج فكيف اذا كان ذلك كذلك الا تجدوا حسا لطيفا ولا خلبا شريفا ولا روحا منيفا تعلم ان هذا عقاب وانها اذا ممكن فهذا خذلان وانها اذا ما تحصلت على الاسباب فنظرت او وقعت ان التخلي من جانب الرحمن الرحيم قد وقع والخذلان ان يكلك الله الى نفسك والتوفيق ان لا يكلك الله رب العالمين الى نفسك الا تجد روح لطيفه ولا نفسا شريفه تعلم انها ان مكنت وان خلي بينها وبين النظر الى الحرام أو خلي بينها وبين مواقعة الحرام، فقد وقعت في الخذلان، وقد جانبت التوفيق وقد رفعت عنها الرحمة ورفع عنها الإيمان فكانت الظلة فإن عادت مقلعة إلى ربها عاد وإلا فلا يعود ألا تجد فاحما أليس في الناس من رجل رشيد